يا ما واعرفت الدنيا يا ما لك في في الدنيا يا ما يا ياما وركت الدنيا ياما ما لقيت لي بحوضك يا مؤمن بالفتنامه ارجع وانا روحي في باب طير زي حمامة ولايك وابعد قلبي حمداً على السلامة Ante alla sådana, av räddning, värja, och amar sken till dig, och ölsk en till dig i ögonen, och We are doing it! ديماً يفت liksomعاه أليك يا أمر تجينا تقي من وأخر الداعاه واصرف رفعة الصفينا ديماً يفلم يا أمر تجينا تقي من أخر الباعاه واصرف رفعة انت الليل والنهار اللي في بلاد بره البعيده وحس بك في قلبي فاتح شبابك الجديده انت الليل والنهار اللي في بلاد بره البعيده وحس بيك شبابك شبابيك جديده تسكنني ما طبيعي يا اقول تسكن ديريا تسكنني ما طبيعي يا اقول تسكن يا عيني وقمر هاناني jag kan bara الدنيا والناس مالهاش كلامي تهاوي وحدك فيها ومن ينفهم كلامي في الغول فالدنيا تروها والناس مالهاش كلامي تهاوي وحدك فيها ومن ينفهم كلامي ونيلف كل مدينة دمشي وعيني حدينة ونيلف كل مدينة دمشي وعيني حدينة وأقول والله ملي فرأى ما رزق دري أرجع ونروح بتائفة هير جاي انا انا ولا يكوا امرني الحمد لله عدالاما انا انا امرك انتي وامريك يا عيني وامريها نذا Yeah.